الحمد لله رب العالمين يقول الشيخ حافظ قال في السؤال التاسع والسلسون بعد المئة قال كم مراتب الإيمان بالقدر قال الإيمان بالقدر على أربع مراتب قال المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله المحي انتبه مراتب الإيمان بالقدر هنا فيه مسألة ثانية. القدر إذا ذكر مفردا فيدخل فيه القضاء وتؤمن بالقدر خيره وشره. وإذا ذكر القضاء مفردا فيدخل فيه القدر وإذا ذكر القضاء والقدر إنما يعنى بالقضاء مرتبة العلم والكتابة ويُعنى بالقدر مرتبة الخلق والمشيئة لأننا ذكرنا بأن القضاء اللي هو الأمر الذي قد فرغ منه صحيح انتهى، فهذه مرتبة العلم فإنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ومرتبة الكتابة أن هذا أمر فرغ منه وكتب صحيح هذا ثم يخلق هو ويشاء هذه كلا مرتبتان مرتبة الايه؟ القدر العلم والكتابة مرتبة الايه؟ مرتبة القضاء ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل قال والصحيح أن القضاء هو القدر بعد أن ذكر هذا القول قال والقضاء هو القدر والقدر هو هو القضاء فهم هذا إذا اجتمعت افترقتا وإذا اجتمعت افتركت يعني ابن القيم بيقول الاثنين واحد لكن الصحيح إن القضاء إنما هو الإين مرتبة العلم والكتاب علمه الله أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ خلاص رأيت يا رسول الله ما يكون منا أمر قد فرغ منه أم لا قال بل أمر فرغ منه الأمر الفرغ منه دي رواية عمر السائل هنا كان عمر وفي رواية أنه سئل أيضا النبي عليه الصلاة من سراقة ابن مالك قال المرتبة الأولى طبعا هذه المسألة الأولى أن القدر ما هو هل القدر هو القضاء والقضاء هو القدر أم هناك معنيان الصحيح على ما ذكرت له المسألة الثانية مراتب القدر العلم الكتابة الخلق المشي هذه المراتب الأربع. ما الدليل على هذه المراتب لأن من الناس من يقول ابن ثيمية هو أول من من أحدثها وهذه بدعة وإلى آخر. إذا قيل ما الدليل على ذلك إنما يسم يقال الدليل كلمة واحدة ما هي الاستقراء. الاستقراء. عند علماء الأصول ما هو؟ يعني ما الدليل على توحيد الروبيل فهذا التقسيم توحيد الروبيل وهي اسمه الصفات كلمة واحدة برده. قال له وهو الاستقراء ما معنى الاستقراء؟ ها؟, ها هو تتبع وجمع ما هو تتبع ثم يجمعها صحيح تتبع وجمع الجزئيات ووضعها تحت كليات. خلاص كذا يعني النصوص توحيد ربوي فأنت مثلاً إيه بالنصوص التي فيها الخلق صحيح الكلام كده والانفراد بالرزق والانفراد بالخرق والانفراد بالإحياء والانفراد بالإماتة خلاص يقول لك هذه النصوص تفيد على توحيد الأيدي تدل على توحيد الربوبية أن الخالق واحد أحد في ناس بيؤمنوا به بي توحيد لكن لا يؤمنوا توحيد الإلهية. ثم يأتى بالنصوص التي تفيد إيه؟ توحيد العبادة في ناس يؤمنوا بتوحيد الروبية وبتوحيد العبادة لكن يشركون في الأسماء والصفات ثم يأتى بالنصوص التي تفيد الانفراد به بأسمائه وصفاته الحسن بغير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا ولا تحريف مفهوم في ناس يؤمنوا بتوحيد الروبية والإلهية لكن يحرفوا في الأسماء الصفات ويكيفوا ويعطلوا ووإلى آخره مفهوم الكلام؟ يبقى ما تم التوحيد هنا فأتوا بهذه النصوص إذن دليلها إيه؟ الاستقراء النصوص موجودة هو ما أتى بشيء من عنده هو ما أتى بشيء من عنده وإنما جمع إيه؟ النصوص من الكتاب والسنة كمسما أقول لك إيه؟ ما هي نواقض الوضوء؟ فتقول لي واحد واثنين وثلاثة وترتبهم تحت بعض كده. هذا إحداث وبدعة. الجواب لا وإنما هو من باب تقريب العلم. تقريب ما أضافت أنا ما أضافت شيء من عندي وإنما جئت بالآيات القرآنية وبالنصوص النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام وبكلام الصحاب. لكن أنا قربت لك وهذه هي هذا هو عمل الشيخ أن يقرب لك العلم الكثير في الوقت القليل. انت لما تيجي مثلا هتجيب اقسام المراتب الاربع او الاقسام التوحيد الروبيل هي وهتقعد بقى مش عارفين انت عايز مثلا نحافظ مفهوم وتجيب هنا النصوص النصوص وقت طويل ولا لا وقت طويل جدا صحيح عشان تعرف اين تتبع هذه الجزئيات لكن المنتيمين قال لك اه خده انت قرأت شوف اللي هو عمله مثلا في شهور انت قرأت في عشر دقايق صحيح؟ لذلك عمل العالم ألا وهو تقريب العلم الكثير في الوقت القليل، ممكن ابن تهيميه وسن يعمل بحث طويل، وخد معاه وقت طويل، مفهوم؟ وانت تيجي تروح قرأ البحث ده بخمس دقيق خلاص خرجت بالحكم، هو ده عمل ايه؟ هو ده عمل الشيخ، هو ده عمل ايه؟ عمل الشيخ، مفهوم؟ يبقى فهمت كده من يقول إيه دليل الكلام ده؟ دليله له كلمة واحدة ألا وهي؟ وهي الاستقراء الاستقراء ما هو؟ تتبع وجمع الجزئيات النصوص ثم وضعها تحت كليات. إيه؟ أنا وقد الوضوء أعدت أنا باقي أبحث وأجيب لك في النصوص والقرآن وفي السنة راح تقول لك أهوك. واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى أخير. راح تمرتبهم لك ده اسمه إيه؟ تقريب العلم خلاص بعد الاستقراء بقى. تقريب تقريب العلم لك فهم كمثل هذه اللي كمثل هذه المراتب يبقى المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة كل هذا من ايه من استقراء الجزئيات والنصوص ثم بعدها ذلك لك رتبها لك تقريبا ل تقريبا للعلم فرحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال المرتبة الأولى وهي العلم قال الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذر في السماوات ولا في الأرض لا يغيب عنه وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم. يبقى هذا إيه؟ علم أزلي علم أزلي علمك أنت علم حادث علمك أنت حادث مسبوك بجهل مسبوك بيه؟ بجهل مفهوم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكن علم الله عز وجل علمه أزالي، ومن هنا يحل لك الإشكال. ألا وهو؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فتاب عليكم. هل علمه الآن؟ من قال هذا كفر؟ فهم؟ وإنما إيه؟ خد خب بالك. العلم علمان. علمه. ها كل عام. كل علم غير وعلم شهادة كملها بقى لا لا. فالله عز وجل يعطي الثواب والعقاب على الشهادة على ايه الشهادة فهنا ابتلاء يبتلى المرء مثلا بامر الزوجة وفي الصيام هل يصبر أم لا شوف مع أنه وقع يقع الأمر كونا لكن يختبر المرء به شرعا علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم علم يعني أظهر علمه الأزلي فيكم يعني أنت علمت هنا واضح أنك ما تستطيع الصبر عن عن أمر الزوجة ولكن المرء هنا صبر فيأتي هنا التسير علم الله أنكم كنتم تخطنون أنفسكم فتابع عليكم وعاف عنكم فالآن بشرهم يبقى العلمين علمان طيب مثلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا علم يعني أي أظهر علمه السابق فيكم أنكم ما تستطيعون ثم خفف عنه طيب ما الحكمة هنا أن يشكروا نعمة ربهم عليه. لأن الشكر نفسه ابتلاء فمن الناس من ينعم فيشكر ومنهم من ينعم فلا فلا يشكر وهذه من حكمة وجود النسخ بقاء اللفظ مع نسخ الحكمة لأن النسخة أجسام نسخ حكم ولفظ ونسخ حكم وبقاء لفظ ونسخ لفظ وبقاء حكم ما عليش في النهاردة ها انا سيبكوا بقالي مش أسبوع أسبوع فت بقالي سيبكوا في نسخ حكم وبقاء لفظ الآية بتقرأها لكن الحكم أزيل، نسخ طب إذا كان الحكم نسخ إحنا عايزين بس الجزئية دي مش هيخش في النسخ إذا كان الحكم نسخ فما الحكم من بقاء اللفظ لتشكر نعمة ربك عليه يعني مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج إذن المرأة التي توفي عنها الزوج عدتها إيه سنة سنة كاملة فهم؟ متاعا الحول غير إخراج سنة كاملة خلاص يبقى تكرر الآية دي ولا لا حكمها موجود؟ شوف بقى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر معشرة مع خد بالك في الآية الأولى الآية دي فيها نسخ حكمين الآية دي فيها نسخ ما خرجناش على المسألة فيها نسخ حكمين فيها تيسيرين الآية دي التيسير الأول الأول كان سنة التيسير الثاني أربعة قشر وعشر فلما تيجي تكرر الآية تشكر نعمة ربها عليها لأنها ستعتد كم سنة لكن خفث ثان يبقى تكره الآية اللهم لك الحمد والشكر عرفت الحكمة هنا. واضح التيسير الثاني. قال أي غير إخراج لم يذكره في الآية الثانية ما قال غير إخراج أيضا. لذلك مذهب ابن عباس وعائشة على أن المرأة المتوفى عنها زوجها لها أن تخرج لحاجته. ما ذكرش غير إخراج في الآية الثانية. الآية الأولى غير إخراج حديث عوف حديث أخت عوف بن مالك الفريعة بنت مالك اللي هو رجل ذهب هرب منه أعبد ثم ذهب ليدركهم فقتلوا فجاءت المرأة قالت يا رسول الله إن زوجي حدث له كذا وكذا فقتلوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا تخرجي حتى يقضي الكتاب وأجلا يعني لا تخرجيش من بيته هذا الحديث الصحيح في أنه ضعيف ومن هنا قال ابن عباس وعائشة قال والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجه يتربصن بأنفسهن قال إنما التربص عن النكاح لا عن المكان تربص يعني لا تتزوج لكن ما ذكرش لإيه المكان والإخراج فين؟ عثمان رضي الله عنه بيقول لها أن تخرج ممكن تروح لامها تروح لابوها لكن بالليل تبات فين في بيته ده مذهب عثمان خلاص كده لا أخير مش عايزين نخش في المساعدة فكرة الشاهد إيه إن هنا ال... ال... النسخة خو... وجود اللفظ ونسخة ونسخة الحكمة رحمة من الله عز وجل هزي من الحكم طيب ما هو خليك معايا آية والذين يتوفون منكم واذرونا أزواجا متاعا إلى الحال غير إخراج هي الأول أم الآية والذين يتوفون منكم وذرونا أزواجا تربصنا بأنفسهن هي الأول هي الأول أم هذه والذين يتوفون منكم وذرونا أزواجا وheetربصنا بأنفسهن هي الأولى هي التي ذكرت أولا والذين يتوفون منكم وزورون أزواج المتاع إلى الحول هي التي ذكرت بعد ذلك. طيب، أنت ممكن تقولي طيب ما هو الآية الأولى والذين يتوفون منكم وزورون أزواج المتاع كانت تكون الأول، مفهوم؟ صحيح هذا؟ سئل عثمان نفس السؤال ده وهو بيجمع عن المصحف. قيل له والذين يتوفون منكم وزورون أزواج المتاع إنما كان هذا في أول الأمر. فلماذا كانت بعد والذين يتوفرون منكم ونزرون أزوجها تربصنا بأنفسهم قال إنما هكذا توفي عليها الرسول. الله. النبي على السلام شفت الجامعة الأخيرة لعمر لجبريل النبي على السلام والكراء الأخيرة كان جبريل يعارض النبي على السلام في كل عام مرة في العام الذي توفي فيه النبي على السلام عارضه عارضه مرة فهمت بقى كده. يبقى هذه أيضا من جملة الابتلاء فمن الناس من يقول يك... ذلك عثمان قال قالها قال هكذا توفي عليها النبي عليه الصلاة والسلام مع أن هذه كان حكمها قبل ذلك ولكن توفي النبي عليه الصلاة والسلام عليها هذه خلاص الفات المسألة سيبتي الكلام وهذا الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد في مسند عثمان أخو واللموم مفهوم؟ تو هتناموا مني شكله طيب خلاص يعني هو لو كان كما قال عبد الله بن مسعود خطب الناس حتى اذا رأيت من اعينه من انحراف فقم عنه انا شايف الانحراف من العين تروح كده وجي كده نكمل لا ما انا هكمل انت قلت انا ما اكملش هكمل برضه يبقى هذا الايه المراه يبقى فهمت كده حتى لا يدي عليك إشكال علم الله كذا علم الله كذا لا مثلا حسب الناس يتركها يقولوا منه هم لا يفتنوا لقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمنا. يعني علمه أزلي لكن يظهر علمه فيك انت بقى هتشوف المنافق من الكذاب من المخلص انت اللي هتشوف، صحيح الكلام يبقى هنا ايه علم. غيب وعلم علم غيب وعلم وعلم شهادة فهم الكلام؟ قال قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وأجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل الجنة؟ ومن هو منهم من أهل النار إن قال قائل إذا كان علم من هو من أهل الجنة ومن من أهل النار خلاص يبقى لا نعمل شيئا ومن كان من أهل الجنة سيذهب ومن كان من أهل النار سيذهب قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس علم الله أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وعالم أهل النار وبعمل أهل النار يعملوا. قال ابن تيمية رحمه الله فإن دخول الجنة منوط بعمل أهلها وإن دخول النار منوط ب بعمل أهلها. لذلك عمر بن عبد عزيز قال ونحن لم نكلف ما في علم الله وانما كلفنا ما امرنا به الله شفت الكلمه دي لم نكلف ان انت تعرف بقى ما في علم الله انت تعرف ده انت في اشياء في نفسك انت لا تعرفها علمك قاصر عنها عايز تعرف ما في علم الله مفهوم هذا الكلام لكن انما انت كلفت ايه بما امرك به الله وما نهاك عنه فانته واضح الكلام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 قال المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئات الله النافذة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو ولا هو كائن فما شاء الله وهذا سنعرفه إن شاء الله حين حينما يأتي الأدلة لأدلة المراتب ثم بعض ذلك سيتكلم في مرتبة الإيمان بالخلق عند مرتبة الأدلة نتكلم إن شاء الله في هذا طيب يكفي نكتفي بهذا أنا شايف عينيكم راهة وجهة فجزاكم الله خيرا ويوم الجمعة المقبلة إن شاء الله الخطبه وبعد الخطبه هيكون دورة إن شاء الله قاعدة في أصول السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السلام عليكم الجمعة مسجد يوسف إن شاء الله الأحد والاثنين إن شاء الله هنا بعد العشاء يوم الأحد إن شاء الله هنا بعد العشاء والاثنين إن شاء الله برضو بعد بعد العشاء السلام عليكم ورحمة الله.